وَل نَب وََّكُم بِشَيِم مِنَخَوك وَجَ وَنَقُصم مِنَ, ونقص من الأأَمو وَالأَم فُوس وَالسَّمَات وَلا نَبِرُ وَق بِشَيِْخَووت وَالجووَ وَنَكُصَ الأأَوال Wada shirio soberin,